وتصري في الرياح آيات لقوم يعقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثير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 أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يوني عنهم ما كسبوا شيء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 في ذلك نآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون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 وَالْنُبُوَى عَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهم بِهِنَّ مِنَ الْأَمْرِ فَمَقْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَمٍ بَيْنَهُمْ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يرونوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي تَقِينَ الْذَّابَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُنْقِلُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا أَنْ نَجْعَلَهُمْ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وَلِتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهًا هُوَ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ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 وما يهلكنا إلا الدم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن إلا أن قالوا بأباء إلى إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة مبطنون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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْتَكُنَّ آيَاتِهِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُمْ تُمْقَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَادَ اللَّهِ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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم